La mècheina bès zafari La mècheina bès zafari El zamàna l'hi haueta Ma'rofaqa l'hi haueta El zamàna l'hi haueta Ma'rofaqa l'hi haueta B'n'hom hàm بالذكر وأفضل كلام بالذكر وأفضل كلام في كتاب الله نقرأ نفهم سطرا فسطرا سنة المبعوث إطرا فيه للأمة سلام ما سطرا فسطرا سنة المبعوث عجرا فيه للأمة سلام فرحتي وسط البراري لا مشينا بس فاري وسط البراري لا مشينا بس فاري ليلة ولا في نهاري ليلة ولا في نهاري لنتظر حق تعجبك صفر الدلالي ما سوا لي فالرجال بينك وثبان الغمالي نصبي نحل الخيان تعجبك صفر الدلالي الرمالي نصبي نحل <تعجبك> <تصفيق> يا ربك الهدى والنور ضي في وجهنا الهادي المربي ابو الكر الهادي المربي نور خيرنا صلى وصى